في س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم ق ف ر إ ن النبي صلى الله عليه و سلم يستقل بالتشريع بما اتاه الله عز و جل يحرم و يحلل قال تعالى ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون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 أ ك ل كل ذي ناب من, من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ولم يرد تحريم هذا في ا ل ق ر آ ن حرم الجمع بين ا ل م ر أ ة وعمتها و ا ل م ر أ ة وخالتها وقد حرم ا ل ق ر آ ن فقط الجمع بين ا ل م ر أ ة و أ خ ت ه ا و أ ن ت ج م ع بين ا ل أ خ ت ي ن إ ل ا ما قد سلف قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والمراه وعمتها والمراه وخالتها هذا التحريم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 والناشرين ل ل س ن ة والمدافعين عن ا ل س ن ة يا حياهم الله ورفعهم الله قال سفيان بن ع ي ي ن ة لن تجد أ ح د ا من أ ه ل الحديث إ ل ا وفي وجهه ن ظ ا ر ة ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ن ظ ر الله امرئ ا سمع مقالتي فوعاها ف أ د ا ه ا كما سمعها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 لكن الذي أ س ت غ ر ب ه أ ن يكتبوا في صحفنا ا ل س ي ا ر ة أ ن يكتبوا في جرائدنا ا ل ي و م ي ة ونحن شعب مغرم بقراءة الصحف مغرمون بقراءة ر الصحف م م غ ب ق ر ا ء ة الجرائد نعطيها الكثير من وقتنا فيها هذا السخف الموجود والله لا أ د ر ي ماذا أ ق و ل أ ي ط ع ن ايطعن في ا ل س ن ة ويهدم ركن الدين ا ل أ ع ظ م ماذا تكسبون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 و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون يقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سنه وصحابه ة سنة ما ا ب ر سنة وصحابة ويتبع ص ح ا ب ة و غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان من السنه اول شيء ان تعظم نصوص السنه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 ورسوله يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم واطيعوا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قال سبحانه وتعالى ومن ََ يطع ُِِ الرسول ََُّ فقد ََْ أ َ ط َ ا ع َ الله َّ وما ََ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن َ ا ك َ عليهم ََِْْ حفيظا ًَِ ومن ََ يطع ُِِ الرسول ََُّ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ مع ََ الذين ََِّ أ َ ن ْ ع َ م َ الله َُّ عليهم ََِْْ من َِ النبيين ََِِّ والصديقين ََِِ والشهداء ََََُ والصالحين َََِِّ وحسن َََُ اولئك ََِ رفيقا َِ ان الخير كل ا ل خ ي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 قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ف ا ت ب ع و ن يحببكم ي الله كل هذه ا ل ا د ل ة في ا ل ق ر آ ن وهؤلاء يزعمون أ ن ه م ق ر آ ن ي و ن والله ما كانوا ق ر آ ن ي ي ن في يوم من ا ل أ ي ا م إ ن ه م شيطانيون لو كانوا ق ر آ ن ي ي ن لقرؤوا النصوص ولعرفوا الادله ا ل م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن التي تحط على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 وموافقه للشرع في قدرها أ ي في عددها فمن صلى الظهر خمسا عمدا كفر ل أ ن الظهر أ ر ب ع ركعات ومن قال الباقيات الصالحات التي بعد الصلوات ثلاثه وثلاثين وثلاثه وثلاثين ث ل ا ث ه وثلاثين و ت ف ه م قال ثلاثه وثلاثين دي في النص خمسه وثلاثين خمسه وثلاثين خمسه وثلاثين م ع ق و ل ه شديد ما يجوز ث ل ا ث ة وثلاثين ث ل ا ث ة وثلاثين عندك تسبح ثاني مليار سبع غادي غادي لكن الباقيات الصالحات ا ل م ر ب و ط ة ب ا ل ص ل ا ة ث ل ا ث ة وثلاثين ث ل ا ث ة وثلاثين ما تمشي تتفهم تقول لا خمسين م ع ق و ل ة خمسين خمسين خمسين م ا ئ ة وخمسين م ع ق و ل ة جدا ما م ع ق و ل ة ب ا ط ل ة ولا تجوز و إ ن كنت مسبحا انت ما نبث ت س و ل قلت سبحان الله زدتها عمدا لا يجوز لابد أ ن تتقيد بالعدد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 بانو ماعز واما ب ق ر و إ م ا إ ب ل ما تمشي تتفلهم تجيب لك شفت لو جبت غ ز ا ل ة غ ز ا ل ة يوم العيد غ ز ا ل ة مش س م ح ة وصدتها و ت ب ع د ت فيها وجبتا بدت يوم العيد ض ح ي ة ما م ق ب و ل ة ل أ ن ه ا ليست من الجنس الذي أ ر ا د ه الشارع تتقيد في السبب والعدد والجنس والزمان حتى في الزمان تتقيد قال لي الحج في أ ش ه ر م ع ي ن ة ما تمشي تحج في محرم ما مقبول كان مشيت وقفت ب ع ر ف ة وطفت وعملت أ ي ح ا ج ة وقوتها دا حج حج باطل الحج أ ش ه ر معلومات رمضان تقول رمضان د ه أ ن ا بصوم شهر كامل لكن رمضان د ه بيجي سخن أ ن ا بحوله لشهر تاني ما ينفع رمضان رمضان زمن معين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 صلى الله عليه وسلم والروح نحن لا نعلم أ ب ن ا ء ن ا ا ل س ن ة ولا نعتني ب ا ل س ن ة ا ل س ن ة عندنا مناسبات إ س ر ا ء ومعراج كواريك و ج و ط ة المولد جاء ح ل ا و ة س م س م ي ة وملبن و أ ن و ا ر ورايات وخيم د ا عندنا ا ل س ن ة بعد تاهيل ا ل س ن ة ا ل ج ا ي ة المولد ا ل جاء جاءت ا ل ه ج ر ة الاحتفال ب ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ي ن الاحتفال اليومي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 و ل ا ت ص ي د ص ي د ا تفقاو ا ل ع ي ن و ت ك س ر ا ل س ن ا ل ولد ر م ا قال أ ق و ل لك ق ا ل رسول الله و ت غ م ي والله ل ا أ ك ل م ك أ ب د ا ق ا ل و ا ل ل ه ت عالمات أ كال المعني ة أ ق و لك ل رسول الله و ت ع ا ك ت عمد ترمي والله ل ا أ ك ل م ك أ ب د ا كان ب م س ع و د إ ذ ا ح د ث عرسول ن الله ص ل ى الله عليه و سلم إ ذ ا قال قال رسول الله ت ن ت ف خ ت ن ت ف خ أ و د اوداجه أو ج أ تنتفخ ت وتغرورق ف خ ع ي ا ه و ت تمنجي ح ل ل يقول قال رسول الله سلطة رسول الله أزرار قميصه يجيب بس بس ي ش م ه ي ق وتغرورق ل قال رسول الله ن ت ت ف خ أوداجه و عيناه ب ا ل د م وتتحلل ع و أ ز ر ا ر قميصه يخشى أ ن يخطئ في الحديث يقول أ و قما قال أ و مثلما قال أو أو نحوا مما قال كانوا ل قال صلى الله عليه وسلم ذ ي ا ك يعظمونه ويعظمون سنته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عباده بن صامت لما كان في الشام ناقش م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان في نوع من أ ن و ا ع المعاملات ا ل م و ج و د ة اليوم الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل دونما نظره يعني ذهب بذهب ب ك ر ة ما في ولكن د ي ك ح الزوجات التي ت ع ر ف ة ك ا ن مشيت ت غ ي ر ا ل ز ه ب ا ل ا د ي م ب ا ل ف ه ب ا ل ج د ي د أ س م ع ل الزوجات التي تتعرف على الزوجات التي ت ع ر ف ا ل ر ب ا ت د ل ت ي ت ت ل ى ا ل ز و ج ا ي التي ت ت د ر ف على الزوجات التي تتعرف على ا ل ز و ا ت التي تتعرف على ا ل ز و ا ت التي ت ت ع ق ف على ا ل ز و ا ت التي تتعرف على ا ل ز و ج ا م ا م ت ي تتعرف ع ل ي ه ذهب قديم ب ذهب جديد, جديد؟ لا بد من ف ر ق إ ذ ا كان لا بد من ف ر ق تعمل ك ا ل آ ت ي ت أ خ ذ بحديث بلال بن رباح في الصحيحين تديه الذهب القديم تبيعه بيع رسمي تستلم القروش في يدك تدخله في جيبك قل له أ ن ا داير ذهب جديد بكم توزن معاه و ط ل ع قروش ك ا م ل ة تديهه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 قال ق أ وقال لك يا معاوية قال رسول الله تقول لعلها ا و ل ك رسول ق الله تقول لعلها لحتى يومين الفنان تقول رسول الله المسيح يقول لك ا ل رسول الله رسول ا ل ل ة تقول ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام يقول لعلها امكن ا ل م و ض و ع د ه م ا ك د ه أ م ك ن ك د ه أ ن ت خ ح ي من انسول الله و معاوية قال لا اساكنك في ارض انت فيها يا معاويه ة دعوا ب ريكب دا المدينه ساله عمر رضي الله عنه فاخبره في خلافه عمر فكتب عمر رضي الله عنه الى معاويه الحق ما قاله عباده وعليك ان تلزم الناس بهذا ارجع يا عباده الى الشام والله لا خير في ارض لست فيها يا عباده أرض الناس ا ز ي ك ف ي ه ا ما فيها ف ا ئ د ة ذاته قال لي أ ر ج ع ع م ش ي ق ن ب رجع الناس في ا ل س ن ة ا ل س ن ة فيصل فيصل عند الناس ا ل آ ن الناس ب ت ل ع ب و يقول لك ب د ع ح س ن ة قال ابن عمر من زعم من, من, من, من استحسن في الدين فقد شرع قال يقول لك والله ياخي أ ما بطل ما فيها ح ا ج ة ما فيها ح ا ج ة السؤال اللي بيحاصر الناس و يجننون ي ج ن الجن. الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عمل ي ق و لكن ما في حاجة. ده الناس عمل ل ك ما في ح ا ج ة د ه بجني ا ل ن ا س ج د عمل ي ق و لك لما عمل طيب ن تعمل ي ملك متعبير م رغباتكم ف و ق ك م د ه ده تشريع ا ت ب س ر ع يعني اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا م ا ز ي د دارين تعملوا ع م ا ر ة مي ة ط ا ب ق زو سائلكم ما في أ م ش و ا في الدنيا دي عملوا ع م ا ر ا ت أ م ش و ا ا ل ج م ر أ م ش و ا المريخ أ م س الهلال ما عندنا شغله لكن الدين ده م ا ت م ش عليه الدين ده م م ك ت لم ا يحتاج ي ن لا داري مفكر ولا داري بروفيسور مفكر يعلم الناس الدين د ه بس زي ما هو ي ع ل م ه زي ما ق ا ل ه ا رسول الله بحذافيرو يوري الناس ح ك م ه أ س ر ا ر ه يربط الناس ب ه أ م ا مفكر يجي يطعن في الدين يقول ولذكر مثل حظ ا ل أ ن س ي ي ن ده كان زمان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 ي نفسيات ق ل الناس من ده يصلوا ي أي في, ما في ينقل من دا. ليه دا؟ ينقل من دا. ليه دا؟ يعمل يقولوا شي حجيب جامع جامع فتنج والجامع ما علاقة إلا من من عنده على شو لكن ده ده ده ده ده ده ف شو تفهم الدين أ ي ن س ن ة ف ي ه أ ن ا أ ر ي د س ن ة في ا ل ت ج ا ر ة في المال في التعامل في العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في ا ل أ ر ح ا م